ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على المجالي وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا فخر للهلال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا فخر للهلال وافجعوا من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال يدفن بعضنا بعضا وتمشي اواخرنا على حامل الاوالي وافجعوا من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثالي يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوال نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال